بينما الإنسان في هذه الدنيا مترعماً بنعمه متلذذا بلذائذها بينما هو لاهن في شهواتها وملذاتها بينما هو مشغول في كدحه في طلب رزقه بينما هو يلهو مع أولاده أو مع زوجاته بينما هو منشغل في هذه الدنيا ثجأة إذا به يرى من هو بجنبه ويستغرب فيقول له من أنت فيقول له أنا ملك الموت أنا ملك الموت كل منا سيمر بهذه اللحظات كل منا سيأتيه يوم يرى أن دقات قلبه كأنه يسمعها وكأنه يعدها عدا كل منا سيأتيه يوم يشعر بقدميه تبردان فقد خرجت منهما الروح شيئا فشيئا تخيل ذلك الرجل الذي كان مستلقيا على فراش الموت وفراش المرض حوله من؟ اطفاله، وربما زوجته وربما كانت أمه تبكي عنده وإخوانه ربما جاء أبوه بالطبيب أو أخوه بالمسعف وربما دخلوا عليه يريدون أن يرجع القلب مرة أخرى إلى نبضها إلى نبضه لكن هو يعلم أنه سيفارق هذه الدنيا ربما جاءت بنته الصغيرة فقالت يا أبي يا أبي ما لك لمن تتركنا يا أبي لمن تدعنا يا أبي لا تذهب لا تذهب نحن لوحدنا ينظر إليها لا يستطيع أن يجيبها ربما الطفل الصغير ابنه الصغير الذي كان قد تعلق قلبه به ربما انكب على صدره يبكي وهو يقول يا أبي لقد وعدتني بلعبة أين هي؟ هل ستأتيني بها؟ وهو يعلم أنه مفارقه ربما بكت الزوجة وهو ينظر إليها ولا يدري هل ستتزوج بعده غيرها؟ ربما رأى أمه ثكلا تدمع عيناها ولا يدري هل ستطيق الحياة بعده أم ستموت بعده كلا إذا بلغت التراقي الروح تبدأ خروجها يبدأ من الرجلين من الساقين تبدأ ترتفع شيئا فشيئا آخر شيء يبقى تراقي ثم الرأس ثم تخرج من العينين آخر شيء الإنسان ينظر إلى الدنيا يغلق يفتح يديه لأنه لا يستطيع أن يأخذ شيئا منها خلاص تيبس القدمان تيبس اليدان يبدأ النفس يثقل شيئا فشيئا نبضات قلبه يعدها عدا أنفاسه الأخيرة حتى ينتهي منها لا بد أن يختمها هناك عدد محسوب لا بد أن يتمه ثم يعلم أن الطبيب لن يفعل شيئا يأتي المسعفون وقيل مراق من, من يرقيه من يداويه من يعالجه وهو يعلم أن لا فائدة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق فالتفت الساق بالساق يلفوا بالكفن ثم يسأل إن كان مجرماً يا ويلها يا ويلها إلى أين تذهبون بها؟ إلى عذابها؟ مصيبة لو كان في هذه اللحظات حتى الصلاة ما صلىها فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى هل استعدينا لهذه المرحلة؟ لهذه اللحظات؟